أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها نقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا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 َ اللَّه كِ الأضِ وَلَُجِزَهُ هَرَبَ وَأَن لََّا سَنعْنَ الْهدَا آمَن الن بِهِ فَمَيْ يُؤْمِ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْْسَو وَلَا رَهَقَا